السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار قضى بالفناء على هذه الدار وأمر بالتزود لدار القرار أحمده تعالى وأشكره على نعمه الغزاره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والخطايا والأوزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأكباعه وأزواجه وعلى السلف الصالحين والأئمة المهتدين الأبرار وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله ربكم وأفيعوا وراقبوه دوما ولا تعصوه توبوا إلى ربكم من ذنودكم واستغفروا خالقكم من خطيئاتكم وأقبلوا على ربكم بفعل ما أمركم به تكونوا من المتقين حقا ومن المفلحين صدقا وتحصلون السعادة في الدنيا والنجاة في الدار الأخرى عباد الله الناس في هذه الحياة الدنيا في غفلة الناس في هذه الحياة في غفلة وأملهم فيها عريض ولا بد لهم من رابع يرجعهم ويبعدهم عما يخرب عليهم آخرتهم ورب العالمين يريد لعباده الإيمان والخير ويبغض لهم الكفر والشر، يوالي على عباده الآيات والعبر لتكون محط أنظارهم معتبرين متعظين فيكون ذلك سببا في استقامة أمورهم وصلاح أحوالهم وإن المتأملاء في الآيات التي يجريها رب العالمين ليل نهار وما يكون في التقلبات في كون الباري سبحانه إن من يتأمل ذلك إنما يدرك حقيقةً رفل عنها الناس في خضم ما حل بهم من الفتن ومن شغلوا به من تحصيل الأموال والزاد إن من يتأمل ما يجريه رب العالمين من الآيات والعبا ليدرك لا محالة أن هذه الحياة الدنيا قريبة الزوال سريعة لب محلال وأن الناس عما قريب عنها غافلون ونها مفارقون وأنهم عما قريب طال الزمن في نظرهم أم قصر فإنما هو في الحقيقة قريب ترحلون إلى خالقهم جل وعلا ويجازون بما قدموه في هذه الحياة إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا لا ظلم ولا جود ولا بغي ولا تعس فمن يعمل مقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مقال ذرة شرا يرى ورب العالمين ضرب الأمثلة في كتابه وأجراءها في كونه أمام العباد راضرة جلية يبين فيها سرعة زوال هذه الحياة قرأت من الماء الذي ينزل من السماء فيختلق بالأرض فيزدهر به نبات الأرض ويخضر ثم هكذا ينمو شيئا فشيئا ثم يصبح عشيما تذروه الرياح في سرعة خاطفة ورمضة بارقة واضرب لهم مثل الآيات الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح عشيما تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتبع قرأت من الهلال يهل صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا فيصبح بدرا مستديرا وقمرا منيرا ثم يضمحل شيئا فشيئا حتى يزول وينمتق اعيد من الصديق إذ كان في بطن أمه جنينا ثم ولد فأصبح طفلا رضيعا ثم صبيا لاعبا لاهيا ثم يصير شابا قويا فتيا ثم هو رجل ثم هو شيخ كبير وهرم ثم بعد ذلك تقوى خفيته وينقضي اجله وينططع أمله ويقبل على خالقه ليجازى بما قدم في هذه الحياة في الدنيا فهكذا عباد الله عمر الأبد منا في هذه الحياة سريع الذهاب سريع الزوال لا يستقر على حال ولا يقر له فيها قرار واتفقت وصال الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته على بيان هذه الحقيقة وهي سرعة زوال ودعو بهذه الحياة في الدنيا اتفقت رصالي الانبياء وادعهم على تقرير هذه الحقيقة قال رب العالمين فيما يكيه عن مؤمن آل في العون ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وإن الآخرة هي دار القرار ومن وصايا عيسى عليه السلام لأصحابه قول الدنيا خمر فعبروها وعذع مروها ومما أتى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أي عيسى روح الله وتنمك الدنيا فلا تتخذوها فراها وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم لما ورد عليه ان يجعل له وطار كوطائه اهل فارس والروم يلان عليه اذ اكثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال مقولته المقتببة المقتصرة الذي يبين فيها انه ليس بصاحب طمع في هذه الحياة وليس له فيها ارض فقال عليه الصلاة والسلام مالي لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استغلت احت شجرة ثم راح وتركها مالي لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استغلت احت شجرة ثم راح وتركها وكان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يوصي بهذه الوصية التي تحقق هذا المعنى الذي بينته آنفا فكان رضي الله تعالى عنه يقول ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل من منهما ظنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إن الدنيا ليست بدار قراركم، إن الدنيا ليست بدار قراركم. كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها الضعن. أي الرحيل منها فكم من عامل مرتق عما قليل يقرب وكم من مقيم مغتبت اي ثلح مكروب عما قريب يظن ان يتركها ويرحل ثم قال رحمه الله فاحسنوا رحمكم الله الرهلة بخير ما بحضرتكم من النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإذا كان الأمر كذلك وأن هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يجعلها الناس نصب عيونهم ولا يفارقونها قرطة عين إذا كانت هذه هي الحقيقة التي غفل الناس عنها في خضم ما نزل بهم من الفتن والنوازل وفي غمرتي ما اعنى قلوبهم ولا من تحصيل المتار والزهد في هذه الحلاة. وكأنه لا موت ولا قبر ولا بحث ولا نشور ولا حساب. يحاسب العباد من ولا ربهم على ما قدمته جواردهم وما جنته ايديهم. اذا كانت هذه الحقيقة التي ينبغي ان نغفر عنها طرفة عند اذن عباد الله بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها خرجت من في عبد ناسح نبي مخلص يريد الخير لاتباعه ويحب النجادة لمن يؤمن به في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال أقذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وفي رواية المسند أنه رضي الله تعالى عنه وأعضاه قال أقذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جشده ثم قال أو اعبد الله كأنك ترى وكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارضاه يقول وهذه رواية البخاري وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فهذا الحديث إباد الله فيه بلاه أن الإنسان في هذه الحياة لا ينبغي أن يخرج آله حالين. بيان هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الاولى ان يكون حاله في الدنيا كحال غريب. والحالة الثانية ان يكون حاله فيها كحال هادر السبيل. وحال هادر السبيل اقل تعلقا بالدنيا من حال غريب. كما سيأتي بيانه. ولذا في معنى او في هذا الحديث بانها بمعنى بل. فيكون المعنى كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل او عابر سبيل. الحالة الاولى التي طين النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي ان يكون عليها المؤمن. الذي يريد نجاته وسلامته وأن يخرج من الدنيا بسلام أن يكون حاله فيها كحال الغريب والغريب لا يتهلق بدار غربته الغريب في هذه الحياة في أعرف الناس وفي أفهم لا يتهلق بدار غربته لماذا؟ لأنها ليست بدار إخامته وليس دار الغربة بوطنه وإنما أهل الغاب هو يجمل ما ينكر جمعه من الزاد حتى يرجع إلى وطنه وإلى أهله سالما ظالما وهل عُرِث في أوراق الناس وشار في أفهامهم أن عريباً ترك أهله وزويه ترك زوجه وبنيه ذهب إلى دائرة وقتهم ثم يؤمن فيها ويبني فيها دارا وزينها ويشيدها هذا لا عقل ولا عقل ولو فعل ذلك يعد ثانما في عقله بانه مجنون ليس بعاقل فعلم يبني دارا في محل وقفه وهو ان قريب ان هو عاقل ولا سفيه بمقيم وانما هو الى اعلى عاقل رأسه أمرب فمع الزمان أم قصر ولذا فالقريب في دار غربته ليس له تعلق بدار الغربة وإنما تعالقه أهمه أن يجمع الزاد الذي يرجع به إلى أهله حتى يسعد برجوعه ويسعد أعله به بقدومه إذ أنه نجح في غربته وسلم في غربته من جمع المكاة والزاد ولو ان رجلا تغرب في الاوطان شرقا وارضا شمالا وجنوبا، ثم رجع بخفة قنين فانه متعرم في عقله ويرجع خائبا حسير دليلا التغرب سنوات تلو سنوات ولم يجمع مالا ولم يحصل زالا فيرجع الى اهله مستخفين منكسرا دليلا فانعب وهو في هذه الحياة بدار غربة. ليست بدار اقامته. وليست هي بمحل دقائه فيها. وانما هو فيها غرب. عن قريب. عنه واحد. ونحن مفارق. يجمع الزاد الذي يبيض به وجهه. ويسعد به حاره. عندما يرجعوه الى داره الحقيقية. وهي الجنة. التي اخرج منها ابوه الادم. بمحفيته وخطيئته ومعه رب العالمين ان يرجع الى داره مرة اخرى ان استقاموا هو والصالحون من درياته على السبيل. ومعه على السبيل الذي ان عليه آدم واستقاموا عليه اولاده يرجعون الى دارهم الحقيقية. والى محل حالتهم الاصلية. انه طريق الاحتراف بالذنب. الاحتراف بالذنب. فليقوا عن القضيئة. وطلب التوبة والنعم. عام ما جاء في حق البار جل وعلا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال رباه ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنقولن من الخاسرين. فتلقى الادم لربه كريمات فتاب عليه. انه هو التواب الرحيم. يا سبيلنا ابي هذا هو طريق لما لموقع بالذنب والخطيئه لم يقامر لم يقامر ولم يصر على الذنب والجريمه وانما عرف بالخطيه والتزم فاقبل على ربه معترفا نادما عادما على العود فعالم من رب العالمين ان يقبض خطا وان يغفر خطيئه وان يقينا خطا وأن يقبله عنده فتلقى هائم من ربه كلمات تتابع عليه إنه هو التواب الرحيم فقضى رب العالمين دوبته على أن يقتريه قضى رب العالمين وقدره دعوا قد دعوا لواسل قبير أن ينتحن العباد في هذه الحالة وهذا الوربة وهذا الوربه ثم إنهم سلموا في امتحانهم سلموا في حياتهم وتزودوا بالتقوى وبصالح الأعمال وكانوا على طريق الإقرار والاعتراف بالذنب والتوبة والندم والرجوع إلى رب العالمين فإن المآل يكون بعد ذلك إلى جنة كما وعد بذلك رب العالمين إذن طريق أبيك وسبيل أبيك هو طريق التوبة والاعتراف والندم والإقبال على العمل الصالح حتى يمحو رب العالمين حسن الخطيئة وترجع بعد ذلك الى وطنك الاول الذي اخرج منها ابوك بسبب ذنبه وخطيئته ورحم الله العلامة الامام المقيم عليه رحمة الله اذ يقول فحي على جنات عدن فانها فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم لكننا سبي الادو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونشلمه لكننا سبي الأبو سبي الحراء سبي الشيطان والفتن والشهوات والملجات والمغريات سرنا لها سبيها وقعنا في شباكها أسرى هبيتها نسلم من سبيها ونعود إلى وقنان الحقيقي ونسلم من دخول النار عياذا بالله هذه الحالة الأولى التي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. أن يكون عليها حاله في هذه الدنيا، أن يكون حاله فيها كحال الغريب. قال الحسن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المؤمن في الدنيا كالغريب. المؤمن في الدنيا كالغريب. لا يجزو من ذلها، ولا ينافس في عزها له شأن، وللناس شأن. قال الفضيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المؤمن في الدنيا مهموم حزين. همه مهمة جهازه. اي همه اصلاح جهازه. فهيكذا العبد الذي يريد الاخرة. لا ينافس اهل الدنيا في جمع لطانها وملذاتها. وانما هو فيها غريب. في تمسكه بدينه. واستقامته على طاعة ربه وخلقه، وطوب للغرباء. كما اخبر سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس لإذن سكراتهم ورهنتهم ينشغلون بهذه الحياة الدنيا فيحصلون فيها ما يخرب عليهم أخرطهم ويشود صحارف ألمانهم لما يوقعوا في شباك الشيطان اللعين قال يحيى بن معاذ أغازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدنيا خمر الشيطان الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يدق الا في عسكر الموت نادما مع النادمين الحالة الثانية التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يكون عليها أن يكون حاله في الدنيا كحال عابر السبيل وعابر السبيل ليست له داه إقامة أصله ليس له محل يستقر فيه أصله وان هو منتقل من بلد الى بلد من محطة الى محطة حتى يصل الى نهايته ويحقق مأربه ومقصده واذا كان الغريب في دار الغربه يمكن ان يستاجر دارا ليقيم فيها بضع ايام او ساعات فان عابر السبيل ليس له هم بتحصيل دار يسكن فيها ولو كانت مستأجرة لماذا لانه كل يوم ينتقن من بلد الى بلد ومن محطة الى محطة كل الناس هو انهم راحل لا يحقق في محطات نقاطه الا الزاد الذي يخفيه المحطة المحطة هل يمكن ان يحمل على كاهله ما ينق به كاهله من حمل متاع يصعب عليه في تنقلاته وتحركاته وانما ها هنا يوما وفي التي بعدها يوما فلا يجمل إلا يبلغه يضلغه البلدة التي بعدها حتى يصل إلى نهايته وإذا كان العرض هكذا فلا طمع له في بلب يحل بها أولا ولا يسعى إلى أن يكون بينه وبين أحد من أهلها شيئا من الصداقة والصلاة لأن له هدفا محددا وهو أن يرجع سالما غالما فلا محمد بن واسع رحمه الله تعالى رحمة واسعة كيف أصبحت فقال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة وقال الحسن رحمه الله تعالى: ابن عدم إنما أنت أيام مجموعة إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى منك يوم مضى ضعبك وقال ضعبه للهلم انت يفرخ بالدنيا من يومه يهدم عمره ويقوده عمره الى اجره قال رجل بالفضيل ابن عياض لما سال قال له كم ادت عليك اي عمرك قال ستين سنة فقال رحمه الله تعالى تهالله او انت منذ ستين سنة مسافر يوشك ان تبلغ كأن الاجر قد اخترض والنهاية حكمية وهذا نأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي بشكل حسن إذ يقول صلى الله عليه وسلم آمار أمتي ما بين السبتين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك أي أقلهم من يتهدى فأغلبوا آمار هذه الأمة ما بين السبتين إلى السبعين فقال الرجل للفضيل رحمه الله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون، فقال رفضي، أتعرف معناه؟ أتعرف معنى؟ إن لله وإنا إليه راجعون، ثم قال: من علم أنه لله عبد فليعلم بأنه لله راجع، ومن علم بأنه لله راجع فليعلم بأنه مقوق، ومن علم بأنه مقوق فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول. فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا ولعد للجواب صوابا فقال له يا دولي فما حينة. قال يسيرة قال لا هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى تحسن فيما وقي يغفر لك ما وقى فانك ان اسات فيما وقي اخذت بما مضى وما بقي إلى نفس من نهار يقودها، إلى روح من نهار يقودها إلى هزكار الموتى وليل يزودها نسير الى الأجالد في كل لحظة وأيام تطوى وهنما راحلو ولم أرى مثل الموت حقا كأنه اذا ما تخطته الأمالي باطل وما أخبح التفريط في زمن الصبا فكيف به.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 ولي المؤمنين الصادقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواله وعلى من سار على نهدهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد، عباد الله الصحابة الأخياء من أعقل الناس من أعقل الناس ومن أذكاهم يعرفون حقيقة ما يسمعون ويقلون وصايا النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ابن عمر إذ يوفى بهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزال غلاما فتيا لم يتجاوز العشرين من عمره لكنه كان يأكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشبيبة الصغار كابن عباس كابن عمر كابن عمرو، زير بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم ويرطحهم وهم لا يزالون شبابا دون العشرين من أعمالهم فكانوا يأكلون النصيحة كانوا يبقهون الموعظة فيهدناك اليوم ياقلون مثل ما كان ياقل صغاء الاصحاب رضي الله تعالى عنهم ارضاهم لما وعظاه النبي صلى الله عليه وسلم وعصوه بهذه الوصية قائلا لا كن في الدنيا كأنك غريب او عيبر سبيل فكبها ووحها. فكان ابن عمر يقول اذا اصبقت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فكأن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه توضيع وشرح وتفصيل لمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الإبارات الموجهة المكسرة فكان ابن عمر يقول إذا أخبه فلا نفسك أنك ستبقى إلى المساء وإذا لم سيد فلا تحدث نفسك أنك ستبقى إلى الصباح إذا كان العبد كذلك حتى في نفسه إذا ما انثقف جو فجويوي ورأى بسوغ النهاره أنه لا يحدث نفسه أنه سيبقى إلى المساء وقد يأتي المساء وتحل ظنة الليل هو تحت أطباق الطاقة قد سارى به البناء وصار جثة هاملة وجيفة بانية رحمه الله تعالى يفعل إذ كان يقول لأهله استودعكم الله فلأنها تكون من يفي الذين لا أقوم منها فإذا ما نعلم بجوء أهله ووليه وقد استقرر بجوء أهله وأيقل لبواله أنه سنشق فجوء أهله وهو في إدارة أهله ما ظنك أن يفعل إلا أن يكون صاحب قلب خاشع ذليل سوي النفس سريع السريرة من الحقد والحسد والشحناء والضحايا والضحينة وعامة الناس بالعفوي والصدق والمسامحة لا يحمله حقدا دفينا ولا ذن في قلبه لأحد من المسلمين بذكر بتكرريه تاليا لكتاب رب العالمين موقعا للناس حقوقهم متبديا مما وقع في أعراضهم فهل يظن بعرض؟ وقع في قلبي انه اذا اصبح لن يكون من اعلى هذه الحياة الا ان يكون عبدا هكذا ولذلك فسر الزهد في الدنيا بكلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ان الزهد في الدنيا الحقيقي هو قصر الامل في هذه الحياة قال موعي لابن حنبل عبد الله امام اهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة يا أهلا عبد الله ما الزهد في الدنيا فقال رحمه الله هو قصر الأمل فيها من أصبح ظن أنه لن يمشي، ومن يمسى ظن أنه لن يصبح فقال له المروبي رحمه الله تعالى فبما يستعان على ذلك أي بما يستعان على قصر الأمل في هذه الحياة الذي هو حقيقة الزهد فيها فقال الإمام رحمه الله تعالى ما ندري إنما هو توفيق نعم ما ندري إنما هو توفيق قال بعض الساعة ما لم تنقضت وحددت نفسي أني أستيقظ بعدها إننا نخرج بالأيام نقطعها وكل يوم منها يدني من الأجر فرمى لنفسك قبل الموت مجتهدة فإنما الرجل والخسران في الهدف والبناء وبناء الدور قبل ان تكبر مشاعله وطالب ما مسؤولياته اغتنم وقت فراغك قبل شغلك اغتنم صحتك قبل مرضك اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم غناك قبل فقرك نعم اغتنم وقت الاجهاد وانت اي بنزه تنجح فيه في صنوف البر قبل ان يحل بك الفقر فلا تجد ما تنفق به وما تتصدق به كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق وأنت غني تتصدق وأنت أملك ما تنفقه قبل أن يحل بك الإعواز والحاجة فأرصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم باغتنام الحياة واغتنام الهافية واغتنام الفراغي واغتنام الشبابي قبل ان تحل الموانع. فاتقوا الله عباد الله. فاتقوا الله عباد الله. وعملوا لاخرتكم. وجدوا في السعي لما فيه تبهيض في اعمالكم. وان تغفروا بامهال لله لكم. لا سيما في وقت الفتنة والتقلب والنازلة التي تجعل الحليم حيرانا البخاري إذ يقول في أبيات مؤسرة ناصحة نافعة اغسلم في الفراغ فضل ركوع فأسى أن يكون موتك بغته كم صحيح ماذا من غير إلة ذهبت نفسه الصحيحة فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وأن يهديني وإياكم وأن يجعلنا من المستقيمين على شرعه ودينه وأن يحيى فساد قلوبنا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 وادل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعدائك أعداء الدين وجعل اللهم هذا البلد آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم آمن في بلادنا وولي أمورنا خيارنا اللهم وافق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى اللهم قد من روصيهم جميعا للبر والتقوى اللهم وافقهم لهدى وجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ علينا ديننا وحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا يا رب العالمين اللهم كل يا اخوانا المستضعفين في دينهم في سوريا اللهم لهم يا رجالا وذكرا اللهم ارفع عنهم اللهم ارفع عنهم الكرب اللهم ارفع عنهم الكرب وازل عنهم فتنة والمحنه يا رب العالمين اللهم عليك بمن ظلمهم واذاهم اللهم عليك بمن ظلمهم واذاهم يا ذا الجلال والإكرار. اللهم احفظ جميع أنصار المسلمين من كيد الكائدين ومن مقر الماكرين لقدرتك وقوتك يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم أمين آمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين